اللههُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَبضَّ وَماَا بَيْنَهُماَا فيِي سِتَّةِ أيام فيِي سَّةِأَََّا مثُم مسْتَوَ عَ الأرْشْ مَا لَكُمْ مادُونِهِ من موَلّ من وَل شَفِي عَِّ فَلا تَتَذَكَّرون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 119. ولتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 110. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.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 وَذُوقُ عَذاَابَ الْ الخُندِ بِمَا قُتُم تَععمللون إِماَا يؤمنِنُ بآياتِ الذينَ إذادُكِروبِهَا إذذكِروبِهَا خَُّ سُجَّدَوا وَسَبَّحُ بِحَمْدِ رَبّم وَهُمْ لا يَسْتَتْبرِون